أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو ندى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا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 وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلَ وَلَا يَتُونَكَ بِمَثَلٍ الَّذِينَ كَفَرُوا أَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجْهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَأَكُمْ أُولَأَكَ شَرُّ مَكَانٌ وَأَضَلُّ سَدِيلًا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمعناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا نليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن دِينِنَا لَوْلَا أَنْ صَدَقَنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ مَنْ يَرَى الْعَذَابَ مَنْ ضَلَّ سَبِيلًا أَرَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعَقِلُونَ إِنْ هُمُ إِلَّا كَلَنْعَامِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلْ وَلَوْ شَاءَ لجعله سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دليلا ثُمَّ قبضناه إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَصِيفًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه من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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ من جِرٍ إِلَّا مَنْ شَاءً يتخذ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يموت وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ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 أَنَسْجُدُ لِمَا كَانَ مُنَا وَسَادَهُمْ نُفُورَا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَهِيقًا فَتَن لِمَنْ رَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ شُكُورًا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 والذين لا يدعون مع الله إلا آخره ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا النفس حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن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 وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُو بِاللَّغْوِ مَرُو كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُو عَلَيْهَا سُمْمَةً وَعْمِيَانًا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 ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقره ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم السماء ياية فظلت عناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيهم وأنباء ما كانوا به يستهزعون أولم يروا إلى الأرض كمن بتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية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 قال رب اني اخاف ان يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون قال كلا اذهبا باياتنا انَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَاتِيَأْ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 فَسُرُرُنْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 تعقلون. قَالَ لَإِنِ اتَّخَدْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينَ قَالَ فَاتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء الناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تامرون قالوا وأخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم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 قال نعم وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلطف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمن قال برب العالمين رب موسى وهارون قال ايا من له قبل اناذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أجمعين. قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقلبون إن لا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطاينا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن يسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لم قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثمنا آخرين وأنجينا موسى ومن معه وأجمعين ثم أغرقنا لافرين إن في ذلك لا وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم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 او يضر قالوا بل وجدنا آباءنا انا كذلك يفعلون قال افرايتم إما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم لقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا يُسْفِهُ وَيَشْفِي وَالَّذِي يُمِيتُ ثُمَّ يُحْيِي وَالَّذِي أَفْلَعُ أَنْ يغْفِرَ لِي يَوْمَ الدِّينِ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الاخرين وجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من ضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وازلفت الجنه للمتقين وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُلَّ ذِي بُنْيَانٍ فِيهَا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَعَالَى اللَّهِ كُنَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نِذُلَسَوْقٌ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح للا تتقون إني لكم رسول لمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم